صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي مع الله وراح القلب صرخت آه صبرا في طريقي صبرا في طريقي صبرا في طريقي منيران لا توكي يوم ما وبكيتي علي من العشاء قلتي يا ولدي لا تكن مدين تحرق الذكاء والاشوا وخرجت عني وصرت في بلدي يتسلط في الأجواء وحملت سلاحي ورفعت مواني وخرجت أقاتل في الأعداء في الجنة أحيو وأبني وعشده وأوردت لآيات القرآن قابل فيها زوجي وابني وعمي وامي والاخوان زكم الله خيره